لآل القرآن ا ل ل ه ن ا ب ل ح م د للعلوم ه ا ل ا الاسلاميه و ا ل ذ ي ن ك ذ ل و م ا you、mm -hmm.